وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَهُ نُسْقِيْكُمْ مِنْ فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثِهُ وَدَمِ الْلَّبَنَنَ خَالِصٌ لَبَنَنَ خَالِصٌ سَائِغَ الْشَارِبِينَ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 عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء اف الله يجحدون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فمن الذين فضلو يُدير رزقهم على ما ملكت ايمانهم على ما ملكت ايمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواج وجعل لكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفادات ورزقكم ورزقكم من الطيبات أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُونَ